ذو مرة وَهُوَ وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فَكَانَ فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما Afatumaruna hua la maya re, hua la kardarai hua nazlatan uhr re, Ayunda sidarat il ma Ayunda hajana tulmawe, Idial Shasidaratamaya Shas, لقد رأي من آيات ربه الكبر أفرأيتم اللات والعز ومنات الثالثة الأخر ألكم الذكر وله الأنث تلك إذا قسمة ضَيْفَة إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ Tabiruna illa alzennä وما taho elänfus ولقد جاءهم min robbihim ilhudä أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وَكَمِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَاذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ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 he taut verschiedene koken, and he heatt Kellian白. And to Allah, what in heavens and hirv الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلن بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلن بمن اتقيه أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا wa arpa عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ aita أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي aita أَلَّا تزر وازرة وزر أخره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 وأن عليهم نشاءة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاداً لولا وثموداً فما أبقى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُوتَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّاهَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارِهَ هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديد تعجبون وتضحكون ولا تبكون ja te ovat vahvaa,